إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي غُلَالِ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو إِن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 أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآن وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين